أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله وجادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون Min il bo ni le fi na im di في ذا نعيم مقيم إن الله عنده أجر عظيم صلق الله العظيم